وهذه الآية هي التي استشهد بها من قتل الجهم بن جرهم الجاري بن درهم قص المعطلة الجهمية أول ما أنكر قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليل فماذا حصل قتله خالد بن عبد الله القصر رحمه الله خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا فقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن دلهم لأنه زعم أن الله لم تخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل فذبحه نعم فأقول ابن القيم في ذلك ولأددى ضحى بجعد خالد القصي يوم ذبائح القربان اذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني صحيح والله والله هذا الضحيه اللي نرجو له لو نتوب عليها